بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آل نقصها دي هون التبعوا ده فعلى الله فيكم ان الشيعة رواه سواء تحت قيادة حتى النصر هذا في لبنان أو في إيران أو في العراق ومن أعداء أعداء من السنين وأنهم بكل قوة لإقامة دولة التشايع والرفض على حساب الإسلام والسنة لأنه إذا قاتلوا اليهود إنما يقاتلونهم لمصلحة الشيع الرواقب ليس لمصلحة الإسلام وليس لمصلحة المسلمين ويؤكد هذا أن أهل السنة إخوانكم في لبنان يشتكون مره الشكوى من الاضطهاب والعجاوة التي يلاقونها من حزب حتى النصر هذا فإن المسلمين أولا في لبنان ما عندهم القدرة أن يصدروا الكتب التي تحذر المسلمين من خفر الرواقص ومن تأليه الأهمة ومن تأليه عليه رضي الله عنه ومن الدفاع على القرآن ضد الذين يحرقون القرآن من هؤلاء ما عندهم القدرة أن يصدروا هذه الكتب ولما قام بعضهم لتباعة كتاب لله ثم للتاريخ الشيخ حسين الموهلوي الذي كان من الشيعة قادتنا كما بينا والذي فضح فيه الشيعة الرواق في ايران قاموا قام حزب حسن النصر باعتقال من طبع هذا الكتاب وبيدعيه السيون وبسحب الكتاب بحرقه ولما ارادوا ان يطبعوا كتاب صب العذاب على من صب الاصفاد للعلامه الالوفي رحمه الله تعالى أيضا صدر هذا الكتاب وتجلو من قام على طباعته ان يحاربون الاصفاده ويحاربون في جن النحت بكل قوه في لجاره غيره فكيف يطير هؤلاء اعوانا لكم كيف هذا كيف يطير الذئب يوما ها صديقا للغنب كيف هذا؟ أيصمع أن يكون اليهود أعوانا لكم؟ لا يصح وكذلك لا يصح أن يكون الشيع الروافد أعوانا لكم فإن كلهما أكثر من الأخر وكلهما يتعاوى مع الآخر لإذاجة الإسلام مع <تصفيق> الآخر لإذاجة الإسلام نصنعه الى ما قاله مجد جنوب لبنان عن جرائم حزب حق النصر ضد المسلمين في جنوب لبنان فقد جرت محاولات عديدة للاستيلاء على بعض مساجد اهل السنة في جنوب لبنان ونجحوا في الاستيلاء على بعضها واستولوا على مسجد الظاهر بيبر في بعلبك بعد ان منعوا ترميمه وأطلقوا عليه مسجد رأس القصي كما استولوا على مسجد علي بن طالب في منطقة المعشوق قرب صور واستولوا على مسجد اسمه صنعان يعني مسجد الكاظم الا مسجد الصبريحه وسموه مسجد الكاظم والأراضي أن يستاولوا على مسجد الفاروق عمر أيضاً يحولوه إلى حسينية وقد نجحوا بالتعاون مع النصيريين النصيرية من, من سوريا في طمد معالم السنة في داخل لبنان على قدر ما يستطيعون النصيرية يتعاونون مع الشيعة الروافظ الامامية مع الدرود مع طرقة الاحداث للقضاء على السنة في داخل المبناء. وهذا ايضا بتقولة اليهود لهم. فاليهود يتقوم هذا بلا شك. نسمعه أيضا إلى تصريح الأميم الثالث لحزب الشيطان هذا الذي يسمى بحزب الله زورنا مهتانا <تصفيق> الذي يسمى بصفحة الطفيلة في تصريحه لتحريفة الشرق الأوسط الذي تصدر في مملكة <تصفيق> حيث لما سئل ألا ترى تعاربا كيما أهلا فيما تتحدث بي عن الصوات والايراني وبين الضغوط التي تمارسها امريكا على ايران فقال حتى لا نبدأ عن كل سنة يقول شك في ان هناك ثوارا امريكية الايرانية الشيعية بدأ قبل غزو العراق وان وفدا من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الشيعية في ايران قذارا وسنتهم لهذه الغاية أي لإعداد الحرب للجزء والأراضي. ثم قال حتى أن أحد كبار مطباء الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران قد قال في خطبة في خطبة الجمعة أنه لولا إيران. لغرقت امريكا في اوحال افغانستان فنعم يقولون انهم هم الذين سهلوا الامريكان دخول كابول افغانستان هم الذين ظاهروا بقائهم الآن ان القول عن اعتقال كثير ثابت هنا او حديث عن السلاح النووي الايراني هذا يدخل من النبي الزعي الامريكي لتحسين شروط التعاون بين امريكا وايران فقط يعني امريكا لما تنكر على ايران انتلاتها السلاح النووي هذا ليس من نبي العدوة والمحضة ولكن من النبي تريد ان تحصل الشروط التي بينها وبين ايران في التعاون على ابادة السنة والإسلام وأنها تأمن جانب إيران أنه أنه بلا شك وإن كانوا قد يجتمعوا على الحرب الإسلام سواء في العراق أو في لبنان وعلى محو السنة ولكن ولكن أيضا في الجانب الآخر العدو الكافر الأمريكا واليهودي يريد أن يؤمن نفسه من جانب الشيعة الراصص فالتسيئ يستخدم الآن في ايران لدعم المشروع الامريكي في اربانستان ويقول صاحب كتاب حركة امل والمخيمات اطلقينية قبل ان نقرأ هذا الكلام أخبرتنا وبيان لكم أن حزب حصل النصر هذا لحزب الذي يسمى حزب الله هو وليد حركة أمل الشيعية يعني حركة أمل لما قامت هذه المجازر في مخيمات طبرة وسائرها وفقدت مبادئها طبعا عند المسلمين وعرفوا حقيقة أمرها اضطروا أن يقوم أن يقوم بحل هذه المنظمة وأن يحل محلها ما يسمى بحزب أمل أو بحركة أمل الإسلامية استبدلوا كلمة الشيعية بالإسلامية حتى يستجلبوا عواطف المسلمين السود إليها عواطف الشباب المغرر بهم <تصفيق> فحتى يخفوا الجرائم التي كتبوها ضد المسلمين في, في مخيمات فبرا وشتنون ولكن هذا أيضاً إيه لم ينجح فاضطروا إلى إحنا إلى إخراج هذا الحزب الذي يسمىه بحزب حزب الله دوره من حتى يقوم بدور ميليشيات أمل الشعية التي فقدت مضافيتها بسبب الجرائم التي ارتكبتها في هذه المخيمة فحزب حسن نصر هو امتداد لحركة أمل الشعية وحزن نصر كان من أعضاء منظمة أمل الشعية التي قامت بهذه النجازة في صبر أو فيقول هذا نعم الذي يسمى بعبد الله محمد الغريب في كتاله أمل ومخيمات الفلسطيني تعالى قرأ علينا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 بل... الله من الطرقات الشيئة اللي ويقوم بسيطة طبعا كلاوات كلام بغضالك طالب كانت مجرد تقليل لها من الجمعية بواجه خلع من المحطة نورة النور إذن قوات كمجردية تقليل لها تقليل لها سمعت من الله لأن أحفظ تقليل لشيئات إن تقبل مني الشيء، إن تقبل مني الشيء، إن تقبل لا يصح أن تسمى دولة اليهود إسرائيل. لا يصح هذا خرّعًا. لا. فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، نبي الله. كما جاءت سورة الأنعام. هم يحبون أن أن يسموا أرضه مدينتكنيه. هم يحبون ان ينسبوا الى اسرائيل عليه السلام ولذلك تموا دولاتهم دولة اسرائيل ان اسرائيل عليه السلام بريء منهم لذي هو يعقوب <تصفيق> ولكن التقنية الشرعية التي جاء في الكتاب والسنة ان نسميهم باليهود او باهل الكتاب لكن نطلق عليهم اسرائيل ولكننا مضطر ان نخل هذا بسبب ان هذه المصادر التي نقلت هذه الحقائق هي مصادر سياسية يعني لا تراعي هذه الاطلعات الشرعية فنؤكد بارك الله فيكم على أن حزب خصى يمثل خطرا حقيقيا على المسلمين فهو إن تمثل, تمثل الكامل من اللجنان فسوف يكون علمهم الآفة المسلمين والمسلمين بنفس وفي جلاد التوحيد والسنة في المملكة الصعودية وهذا وقت نور الأمبر تعلموا مبارك الله أن الشيعة الروافض يكونون لهم القلوبين كل حب، وكل عداوة ويكفي فالصيحات الغمين التي نقل لهم بعضها لمن قد حانة تحقيق الحيلة القلمة الجيرية بمحل مكة والمجيسة والمجيسة وقال همين من أين سمود آخر إنما إنما لا نعبد إله يقيم بناء العجابة ثم يهدمه بنفسه إنما لا نعبد إله يقيم بناء العجابة ثم يهدمه بنفسه ويغيبه على موافع المعرض هؤلاء الظلمة الكفر أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية هكذا هم يقول المبين إنه لا يعبد إله أبي بطر لا يعبد إله إنه يعبد إله إله يجعله الذي يتمثل في الأئلة في اسم عشر فهؤلاء أخذت من المبين لماذا ما حدث في اليهود؟ لأن اليهود عدوات مظاهرة اليهود إذا دا دخلوا إلى دا بلاد الإسلام أو حوالي يحاربوا المسلمون المسلمون يعلكون أن اليهود أعداء له أن الشيع الرواسط يستخدمون الثقية حتى يخصوا المعتقداتين الفارسية والمسلمية الكثيرة هذه ويقومون بمظهر المسلمون ما قال يخاف، ها وان يخاف، ها وذي ما قال من يخاف يخاف من جد، ها حتى يتمكنوا منهم ثم يذهب له ويستحي منهم فلا هو عن الشياء من كذب من أكذب كما قال عليه الأنبياء في سيدنا إن الله اتخلق اتخلق الكذب وجعل عن صدر اقصارا في الرقص وصفه نعم ويقول يقول وهو يقول الشادي وخرطاس ما وجدنا ما وجد نعم ما وجد قوم اشربت كثير في مناطق لَبِثَ ثُمَّ ما مَا وَجَدْتُ قَوْمًا أَشَهَدُ أَشهد بالزور على الرب نعم طلب الطلاب منهم أيصور على من يقول أتفكر عمر افتقر فقال لا لا يكن علي بل هو في أي خطب لهم أعلموا أن أشجاع أراضي فيكم أنكم إذا المراضي أن جاءوا كما كان يقول أحدهم في العراق هو المسلمين من هذا الأراضي يقول المسلم يخبر في أراضي هذا الشيء من جايز من خلق بس يقول المسلمين من الأراضي اخروهوا أي وأرسلنا أنجس يتقربون إلى الله بدينان ف... فنحن بارة الله نحب أن نذكره فأن السبيل إلى السلام نعم من كيد الشيعة ومن كيد اليهود لن يكون نعم إلا بالعودة الصابقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الثلاثات لن يتم لنا نصر على اليهود ولا على الشيعة الرواقب ولا على الأمريكان إلا بأن نعود عودة صابقة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن البدع والمتدسات وأن نطرق الشركيات وأن نطرق المعاطي <تصفيق> نعم فإن الشيعة الرواقب على أهل العراق إلا بمعاطيهم وبمعاطيهم من, من مخالفات ومن شركيات ومن بدع وكذلك لم يصلي على أهل المنه إلا من هذا الباب، وكذلك إذا صلّيتم علينا فلن يصلي الله علينا إلا من هذا. فعليكم أن تكتبوا حول علمائكم الربانيين من أهل السنة الذين يسيرون على طريق الصحابة، ودعوكم من هؤلاء الخوارج القاعدين، ودعوكم من هؤلاء القصاب. والمهيزين الذين ما نفعوا المسلمين لشيء الذين أوقعوا المسلمين بالفتن, بالفتن بسبب هذه الخطب الخارجية الحماسية التي لا نفع فيها يعرفوا أو اعرفوا العلماء الذين يحمدون مرض مدوه والكف حول حوله ولا العلماء والكف تحت ولاه أمرهم وإن كانوا ظالما ما دام على الإسلام والصن في النبي صلى الله عليه وسلم فتحذركم من الخروج على الجماعه فقال صلى الله عليه واله وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه اللي يصبر عليه فإنه من سارق الجماعة التي تحت قيادة هذا الأمير إن كان ظالما فإنه من سارق الجماعة شدرا فمات مات ملكة جاهلية ولذلك أجمع أهل الصنة في كل كتب العقائد التي نقلت عقائد الصحابة على أنه لا يجوز الخروج على ولاد الأمر وإن ظلموا وإن جاروا ولا يجوز أن نخرج عن جماعتهم وأن نكون أحبابا ها تفارق هذه الجماعة لأن هذا يطرق المسلمين ويستعد أعداء المسلمين أنتم عليكم بالمراضحة التي أمرتهم رأيتم منهم ظلما ورأيتم منهم مخالفة للشرع السبيل الشرعي لحل او لرفع هذا الظلم يكون من المنطقة بالذي احسن ويكون باصلاح عبرتكم وباصلاح دويكم ما يكون هذا لهذا القرون الهورياء الهمد هذه المظاهرات هذه المظاهرات تسهد اليهود تسهد اليهود وتسهد الشيعة هم يريدون هذا يريدون احداث هذه القلاق والفتن في بلاد الإسلام حتى يتسنى لهم ان يفرقوا المسلمين وان يقوم المسلمون بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا ونزينهم على السلة ها؟ حتى يتسنى لهم ان يقوموا بلاد الإسلام بكل سهول انتم انا اسألكم الآن سؤالهم طريقا واضح انا هل تقيمون في السنة في أبوزكم وفي أولادكم وفي أزواجكم بحرية أم تجدون من يحارب مع العصامة السنة يعني كلكم لا تقيموا السنة لا تترضوا على الصحابة لا تحفظ القرآن لا تعطي لحاكم نحن في هذه البلاد وإن وقع الظلم على الضعف ها ولكن في الغالب العام الحكومة الحالية ونقلاف طرحة لا تحارب السنة تعقيدة ولا تحارب أهل السنة بسابعة قادم لأصول أهل السنة بل بالعكس هم الآن يريدون من يقدم لهم المناصحة ها حتى ينجدون هؤلاء الأعداء فعليكم المناصحة ولا أهلكم للصوب الإسهرعية وأن تلتقوا حولهم ولا تمكنوا الأعداء من إثارة الفتن بينهم إنهم لم تمكن أصحاب الفتن نعم من إثارة القلاقل في داخل الزباق ما الذي حدث حدثت الجرائم البشر وانتوه كب محارب النساء وقتل الأفرار والشيوخ على أي جيد الخوارش من جابة الإنصار التي تدعي أنها تريد أن تطبق الشرق كانوا يذكرون بطول الحوامل هناك ويستحلون جميع المسلمين ويستحلون جميع المسلمين ويستحلون جميع المسلمين قد كفروا لأنهم قد وعلوا أسكنهم خوارش المسلمون البساطة من شعب غذاء على جهل الدين، وقد بدأوا بالفعل بالعودة إلى الدين الصحيح تحت قيادة العلماء هناك، ولكن على الخوارج ما ردوا به. حتى خامد هذه الحوارات ضد الحكماء هناك وحدث ما حدث. مقتل ما يهتم 100 ألف مسلم بسبب هذه الثورة الفرقة التي كانت بين الحكومة وبين جبهة وضعه السنة وتمثل كم الصوفية والشيعة والطرق التجانية من الكتوب أكثر بعد أن كان بالسنة لأخلط على خطأ لكتوب على الكتوب الآن رئيس الوزراء الجزائري كما ممكن إلينا عرى العقيدة التجانية ونحارب السنة ومنع أهل السنة من نفس الكتبين في معرض الجزائر الدولي الأخيرة هذه هي سمت الخوارج الخوارج إذا خرجوا على المحكان يترتب على خروجين الشر العريق المتطير وتقل السن ويقل الإنسان وهذه سمت الخوارج منذ أن على عثمان ما الذي ترتب على خروج الخوارج على عثمان واجل عنه انفتحت أبواغ الفتن اللي بلاد السنة وقفل عثمان ثم قتل عليكم. وحدث هما لما قتل الرئيس المصر السابق. ما حدثه حدث? هل الشريعة? هل عاد الاسخيون لديهين? بل ازدادوا جهدها. وازدادوا كوفا لتصدق السنة. وحدث هما حدث من هل شفن اللي ليس هذا السبيل. ليس السبيل. السبيل للصوارات والاختيالات والمضاهدين سبل الخوارث وسبل نعم وسبل الصوار في أوروبا من أهل فرنسا ليست من سبيل المسلمين إنما يعني إنما السبيل أن نلبح حول العلماء وأن نناضح ولا أمرنا ونرطع منهم ونرطع منهم ونرطع منهم الخالقة وأن نطابقهم بالذي أحسن بتضييق الشرع عليهم وأن نجتهد في إرسال النصائح وطاع إليه هل منكم من أحد تفكر أن يجب المصيحة يفكر فيها أجلة في الكتاب والسنة ها بالطريقة علمية الصحيحة ويوثلها في الولاد أمرا فهدي الغلاث ما ليس من أحد تفكر فيها لأن هذا المال ها يفكر عليكم ما تعلمتم من أجل السنة من كتب أعطائي بهالسنة إنما القاسف قد, قد غركم هؤلاء الخطباء السوريون من الذين يحملون لوقت خوارج القاعدية وشغلوكم بأجيب خطب الحماسية التي لا تفيد ولا تنفع من إنما تضر أن جربوا وشامة بن جايد كان ينصف أصنع وكان الإمام ماني يناضح يناضح حرور في زمانه وكل غلماء الإسلام صار على هذا النمج الصوص المنطح ولا نعلم ما علمنا أبداً من أن نعلمنا وإذا كنتنا على مر القرون الصابقة كان يذكي هذه الضوارات أو الضروج على الوحكام وإنصدر جنوب المخالفة للشرف بل كانوا يعلمون أن هذا الظلم الذي صدر من هؤلاء الوحكام إنما وقع على المسلمين بسبب درج المسلمين عن دينها. ولو أصلح المسلمون أنفسهم وأصلحوا أهلهم وأصلح أولادهم وحكاموا الشارع في بيونين لن ترحى خالف حاتهم فاصدقوا ما أخوصكم وعليكم أن تأودوا إلى المنز المخيف إلى المنز المخيف ودعوكم من هذه الشعارات المزيفة وكما نعلم دوب البخاري في صحيح من كتاب صيام نعم كتاب لا تصوم <تصفيق> كتاب السنة نعم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي والمظاهرين على الحق ثم قال هم أهل العلم هم أهل العلم هم الطائفة المنصورة من الذين صاروا على طريق أحمد والشاتعي ومالك وابن المبارك وثقيان في بولك وهو الأوزاع وحمد بن زيد محمد بن سلم والآجر واللالكائس وابن تيميه وابن القيم والشوكاني وابن عبد الوهاب إلى آخر عمة السنة عبر كون الخضر وصاروا على طريق الألبان وابن باس وابن وطيمين ومقبل بن هادي وابن المحسن العباد والفوزان إلى آخر أمة السنة المعاصرين الذين حملوا لواء الفرقة الناجية من السلف الطالح. عليكم أن من هو الأدنى حتى تثيروا خصهم. واحذروا من أجيال العلم. احذروا من الخطاب الثوريين الذين سلكوا مسلاك الخوارج القاعدين. وهوان يعني نتأل الله أن يوفقنا في ديننا وأن يسلمنا من كيد الشعرات ومن كيد اليهود ومن كيد الخوارج ومن كيد فرق أهل البدع التي كابت للسنة والله ما ثبتنا على الإيمان وعلى السنة على التوحيد واختم لنا بخاتمة الصلاة والطقرة وأعتذر عن الأسئلة. يعني الأسئلة بسبب معصر من التعب وإن شاء الله لعل الله يصفر ويجيب عنه المجلس قادم وصلى الله على المدينة وعلى آية وعلى آية وعلى آية وعلى